بعد وفاة والده مبارك بن عامر الكدادي رحمه الله بأيام قلائل سأله الكثير هل رثيت والدك؟ فكان الكدادي يجيب بأن أباه أكبر من الشعر وأن الأشعار لا توفي أباه حقا وأنه ما زال في صدمة كبيرة بعد فقد أبي تشل تفكيره عن أي شيء آخر وبعد واحد وعشرين يوما قال قصيدة مؤثرة تقطر دما لما بها من حزن شديد على فراق أبي. قصيدة قالو رثيت كلمات وأداء الشاعر علي الكدادي. قالو رثيت قلت وشلون بردني أبو وفيه كل البيوت الندر والذرائد في دفنته كل المطاليق تبكيه تبكي على فرقاه كل البدايل الموت الموت فرق بين قلبي وغاليه واشعل بجوفي نار حر Wszystkie te samej rzeczy nie Czajd أبوي غير الكل ما لا نداي في دافنت كل المطالق تبكي تبكي على برقاي كل البداي الموت شعل بجاف النار حار وقايد حطى في قبره وعيني تراعي وعله عليه تراب الجلادين لا يجد يعطيه من عمري سنين جدايد لكن قدر ربي على الخلق مقضيه مافيه مخرق من الموت حايد ذقت علي صعب وسوسي البنايد يا ناس اشوفك كل ما حل طاري حتى وكايد كني بصوته والتبت له وناديه لا عواد صدى صوتي وهميت زايا عواد وهميت زايا والحزن طاويني بانات man no, no. وتنجيه يا ربنا نهراش دايد وبفعال خيرات مع الناس تجزيه وهبو tarhamu qul yallisi kam billahid tarhamu